فلا تستعمل الأفياش المخصصة في المساجد لشحن الجوالات هذا من جهة من جهة ثانية الافياش الموجودة في المسجد النبوي امكانيتها من حيث الطاقة الكهربائية أعلى وأقوى من حاجة الفيش الجوال ولهذا حدث في بعض الحالات أن الفيش ال الشاحن نعم الشاحن يضرب يعني عندما يضع في, في في في الكهرباء يضرب في نفس الوقت ومره احد الاطفال سلمه الله عز وجل وهو يضع الـ الـ الشاحن في موضع من الكهرباء في المس يضرب وسلم الله يده من ضربه كهربائيه قد تضر به ضررا عظيما واحيانا يح يحدث عطب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 جميعا القبول والتوفيق والرضا والعتق من النار وأن يوفقنا لحسن اغتنام هذه العشر على الوجه الذي يرضيه عنا إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين رزاكم الله خير سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وتبرك.